ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتهم حق على لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي ابن وأرسل في المدائل حاشرين وأرسل في المدائل حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في العوام لكم من محمد سحروا أعين الناس واسترهوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا سحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن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 صلي بناكم، ثم له لفضيله لا وقال البلأ من قوم فرعون أتذر موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك, ويذرك وآلهتك قال سنقتل نستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله, استعيلوا بالله والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ومن بعد ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فيانفكم